وَنُزِلَ <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> <ترجمة> إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قل إن ملايات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل سمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فإن لا يفكون الله يبسو الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 أو لم يرونا جعلنا حرمانا من ويتخطف الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الم <تصفيق> غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بأهل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 وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيل أرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 کل له قانتون وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوًا عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ برب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من مملكة إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم في فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل لآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا غير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فِطْرَةَ الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمونه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 فتمتعوا فسوف تعلمون أمنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 فآت ذا القربا حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما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 اللّهُ الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَادِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمْمَ أَيُّشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي يوم اللام رد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بمره ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كِسَفًا فترى الودق يخرج من خلاله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 فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيل أرض بعد موتها إن ذلك لمحيل موتا وهو على كل شيء قدير وَلَئِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُمُ اسْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءِ هِذَا وَاللَّو مُدْبِرِينَ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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَنْتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْفَلَامِمْ تِلْكَ آ كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وبث فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن کفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا لإنسان بوالدي. حملته أمه وهنا على وه فِي في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، والتابع سبيل من ناب إلي، ثم إلي ما رجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون، يا بني إنها. إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وَاقْصِدْ فِي مَشِيكْ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ لَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَوَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 أَو لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ